وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى باب صيد الحرم وشجره عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقاطته إلا لمعرف فقال العباس إلا الإذخير فانه لا بد لهم منه فانه للقيون والبيوت فقال الا اذخر وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه قال لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا للمنشد فقال العباس الا اذخر فانا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخير متفق عليهما وفي لفظ لهم لا يعبد شجرها بدل قوله لا يختلى شوكها وعن عطاء قال رحمه الله عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشات رواه الشافعي قال رحمه الله باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق فيه بقتل خمس فواسق في الحل, في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب والحدي والحدية والحدي والحدي والكلب العقور رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنا رواه مسلم وعن ابن عمر وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية رواه مسلم وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه أحمد قال رحمه الله باب تفضيل مكة على سائر البلاد عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في, في سوق مكة والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا اني أخرجت منك ما خرجت رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وعن ابن عباس قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك رواه الترمذي وصححه قال رحمه الله باب حرم المدينة وتحريم صيد باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره عن علي قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور مختصر من حديث متفق عليه وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه أحمد وأبو داود وعن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة متفق عليه وعن أبي هريرة قال, قال, وعن أبي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل 12 ميلا حول المدينة حما متفق عليه وعن أبي هريرة في المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد رواه أحمد وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم متفق عليه وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرب من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولمسلم عن عاصم الأحور قال سألت أنسا احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها لا يهرق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاءه لا يقطع عضاءها ولا يصاد صيدها رواهما مسلم وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها وحماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها رواه أحمد وعن عامر بن سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل أو يقتل صيدها وعن عامر بن سعد أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن ان يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال معاذ الله أن فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا أن يرد عليهم. رواهما أحمد ومسلم. وعن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاءه مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم رواه أحمد وأبو داود وقال فيه من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ما زال الكلام موصولا في كتاب الحج وقد تكلمنا في الدرس الذي تقدم عن صيد المحرم تكلمنا عن صيد المحرم وذكرنا فيه أن الراجح في صيد المحرم أنه ماذا إجمع أهل العلم على أنه لا يجوز صيد المحرم أنه إن أهدي للمحرم صيد أهداه إليه حلال من دون أن يكون صاده له أو أن يكون أحد أشار إليه فإنه ماذا؟ فإنه يباح له أكله فناسب أن يأتي الآن بباب ماذا؟ صيد الحرم لأنه انتهى من الكلام عن صيد ماذا؟ صيد المحرم فناسب أن يأتي بصيد الحرم وحكم قطع شجره فقال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا قال باب سيد الحرم أي الحرم المكي أي الحرم المكي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام وفي لفظ لبخاري ومسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه لا يُعْضَدُ أي لا يقطع، وهي عند أصحاب الحديث بضم الضاد بضم ماذا؟ الضاد وعند غيرهم ماذا؟ بالكسر لا يعضد شوكه واضح؟ لكنها عند أصحاب الحديث ماذا؟ بالضم واضح؟ شوكها شجرها ذو الشوك شجرها ذو الشوك أو ذو الشوك الشوك نفسه فلا يعضد وخصه بالذكر لأنه ماذا؟ لأنه غالب شجر مكة غالب شجر مكة فيه ماذا؟ فيه شوك أو يكون الشجر هو ماذا؟ هو شوك فخصه بالذكر لأجل هذا وهذا في الغالب يكون من خصائص الوادي فإن الشجر الذي ينبت في الأودية السفلى يكون ماذا؟ يكون غالب شجره شوكا يكون غالب شجره شوكا قال لا يختلى الخلاء هو الرطب من الكلاء الرطب من الكلاء والكلى بالهمز يقع على الرطب وماذا على الرطب واليابس فلا يؤخذ ولا يقطع فكان النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال ماذا ان هذا الرطب واليابس ماذا لا يقطع لكن خص ماذا قال لا يختلى خلاه يعني فخصه الرطب منه وسنتكلم عن مسألة اليابس من الشجر ولا ينفر صيده لا ينفر النفر بمعنى الطرد والإزعاج فلا يزعج من مكانه ولا يطرد ولا ينحى ولا يشار إليه وكأن حتى الإشارة إلى الطير في الحرم فلا يشار, يشار إليه صيده هل المراد هل المراد بالصيد ما يصاد أو كل حيان حيوان لا ينفر الظاهر أنه كل حيان حيوان ماذا لا ينفر وإنما ذكر الصيد من باب ماذا من باب أنه هو الغالب الذي يقصده يقصده الناس وقد يكون التنفير للصيد مراده أن يخرجه من الحرم إلى الحل فيصيده فلذا قال لا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف لقطته لقطة ماذا الشيء الذي ماذا الساقط من من الآدم جيد إلا لمعرف ماذا من يقصد التعريف والإشهار بهذه اللقطة فقال العباس إلا الإذخر فقال إن فإنه لا بد له لهم منه فإنه للقبور والبيوت وفي لفظ لقينهم يعني الحدادين والصناعين فقال النبي إلا الإذخير هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج في باب فضل الحرم وفي باب لا يعضد شجر الحرم وباب لا ينفر صيد الحرم وباب لا يحل القتال بمكة وفي لفظ للبخاري إن الله حرم مكة إن الله مكة. فجاء اللفظ إن, البلد إن هذا البلد حرام وإن الله ماذا حرم مكة وجاء ماذا إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في لفظ لما فتح, رسول الله, لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فقال ماذا فقال لا ينفر صيدها أي مكة والمقصود بمكة هنا ماذا؟ الحرم مقصود بها الحرم ليس المقصود سائر مكة لأنها مكة قد تكون الآن ماذا؟ خارج الحرم وإنما كان الحديث عنها يوم كانت ماذا؟ يوم كانت داخل الحرم حول البيت لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطت ساقطتها إلا لمنشد المنشد هو فسيره اللفظ الأول إلا لمعرف إلا لمعرف فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر متفق عليه يجوز في الإذخر ماذا؟ إلا الإذخر يجوز فيها النصب على أنه ويجوز فيها الرفع على أنه ها على أنه بدل على أنه بدل متفق عليهم أخرجه البخاري في كتاب اللقطه باب كيف تعرف لقطة أهل مكة وفي لفظ لهم لا يُعضد شجرها بدل قوله لا يختلى شوكها وعن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشات رواه الشافعي ورواه البيهقي والحديث والأثر والأثر حسن هذين الحديثين أصلهما في الصحيحين لكن بطولهما يعني اختصر الإمام رحمه الله وختصر على الشاهد عند أحمد هذا الشاهد عند أحمد لكن الحديث له أصل في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ثم قال الشهد لا يعطد شوكه ولا ينفر صيده إلى الآخر وحديث أبي, أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه له قصة مشهورة قال لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في فتح لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنها, وحلت وإنها لن تحل هكذا يعني بعض الناس يقول كيف تقول لن هكذا جاءت الرواية وإذاك بعض الأمام قال أن الأصواف فيها أن تقول وإنها لم, لم تحل نقول لا هكذا جاءت وصح هكذا من هذه اللغة وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من النهار وإنها لن تحل لأحد بعدي ثم قال فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظري إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه أحد الصحابة رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه هذا الحديث بطوله في فوائد يعني فيه فوائد كثيرة لكن نذكر ما يتعلق بالباب في أحاديث الباب مسائل أولها حرمة هذا البيت المعظم وشرفه وعظيم قدره عند الله عز وجل ووجوب تعظيمه فقد حماه الله ممن أراد هدمه وحرمه يوم خلق السماوات والأرض ولم يزل حراما بحرمة الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة وإذا كانت حماية الله لبيته هذا أمر لطيف مع كون أهله كفارا فكيف بحماية الله تبارك وتعالى معك؟ ماذا مع كون أهله ماذا أهل توحيد وإيمان وصلاح فلا شك أنه ماذا أنه يزداد ماذا حرمة ونسرة لأهله ثانيها تحريم قطع شجر مكة والمراد جميع الحرم وإن كان مؤذيا كالشوك فإنه يحرم ماذا قطع تأكيدا لحرمة هذا المكان وهو قول الجمهور من العلماء أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شوكه لا يعضد ماذا لا يقطع شوكه وذهب بعض الفقهاء إلى أن الشوك لا يحرم قطعه لأنه مؤذ أشبه الفواسق ولذلك قرأت البابنا واضح فأشبه الفواسق التي أمرنا بقتلها وأذن لنا في قتلها فكذلك هذا الشوك مؤذي واضح ويخصصون عموم الحديث بماذا؟ بالقياس فيقولون يقاس الشوك المؤذي على الخمس الفواسق التي ماذا؟ أذن بقتلها بعلة ماذا؟ الإذا. بعلة الإذا والصحيح العموم فإن النبي نهى عن ماذا؟ عن أن يعضد شوكه أن يعضد شوكه قد يقول قائل كيف ينهى عن عبد الشوك؟ ما في نفع الشوك هذا كله من تعظيم مكة عظيم حرمي حرم الله تبارك وتعالى قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرام وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين حكى ذلك من المندر فأما ما أنبته الآدمي من الشجر فله قلعه من غير ضمان كالزر وللعلماء والفقهاء تفاصيل في هذه المسائل منها أن يقال لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه بمنزلة ماذا عند الجمهور لأنه بمنزلة الميت ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان فاذا انكسر انتفع به كذلك يحرم قطع حشيش الحرم إلا ما استثناه الشرع من الإذخير وما أنبته من الآدميون يباح أخذ الكماءة من الحرم كما يباح وأخذه لو جاء السيد فخرجت كما من الحرم وكذا الفقع هكذا قال ابن قدامة قد يقول قائل ما الفرق جيد هذه فائدة لغوية الكما أنفسه أنواعه والفقع أقل أنواعه والناس الآن تتبع الفقع مع أنه أقل أنواعه جيد هل ينبت في مكة نعم ينبت في مكة في المسيل ينبت نعم لماذا؟ ما العله؟ قالوا لأنه لا أصل له فأشبه الثمرة ليس له أصل وإنما يخرج كما تنبت مع ماذا؟ مع كثرة الماء وغرقان الأرض بالماء فيتخرج كما كالبطاطس مثلا جيد فلا, ماذا؟ فلا أصل لها تقطع منه فهي كمثل ماذا؟ كمثل الثمرة التي تجتنى ذهب الجمهور المساله الرابعة ذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية إلى أنه يجب في اتلاف الشجر والحشيش الضمان فإذا أتلف شجرة أو عضد شوكا أنه يجب فيه الضمان وقال مالك لا ضمان في ذلك وإنما هو آثم لأن المحرم لا يضمنه في الحلم فلا يضمنه ماذا فكذلك لا يضمنه في الحرام ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ذكر شيء في ضمان ماذا في ضمان ما يقطع ماذا من الشجر والشوك في الحرام وهذا القول أقوى دليلا قال ابن المنذر لا أجد دلالة أوجب بها في, ماذا؟ في شجر الحرم فرضا من كتاب الله من كتاب ولا سنة ولا إجماع وأقول كما قال مالك نستغفر الله أنه ماذا يستغفر الله المسألة تليها دلت الأحاديث على تحريم تنفير صيد مكة أو إيذائه أو إزعاجه أو طرده أو قتله ومن باب أولى ماذا ماذا أو عفوا أو تنفيره ومن باب أولى قتله فإذا نهي عن ماذا إذا نهي عن تنفير الصيد فلا شك من باب أولى أنه يحرم قتله فالإتلاف أولى ويجب في فيه ماذا يجب في صيد الحرم كما يجب يجب في صيد الحرم من الضمان ما يجب في صيد المحرم ما ذكرناه في باب ماذا ما يجب على المحرم في الصيد يقال ماذا إن صاد في الحرم كذلك فيجيب يجيب عليه ولو لم يكن ولو لم يكن محرما نعم رابعا تحريم التقاط في الحرم أي الجماهير الجماهير على أن من صاد في مكة ولو لم يكن محرما أن عليه ماذا الضمان والجزاء أن عليه كيف الآن عندنا إجماع في مسألة مصاده المحرم بدليل آية الكتاب فجاوزان مثل من قتل من النعم يحكم في ذوى عدل منكم لكن الصيد في الحرم من المحرم وغير المحرم إن كان من محرم إجماع إن كان مكي أو غير مكي ليس محرما حلالا فإنه ليس فيه إجماع انما هو قول الجماهير انه يجب فيه الضمان والجزاء إنما يجب فيه الضمان والجزاء ما الدليل أنه لا يجب في الطب سنة نأتي لها في المسأة القادمة نقول رابعا أو خامسا تحريم التقاط لقطة الحرم لمن يعرفها سنة لاحظوا يحرم التقاط اللقطة لمن أراد أن يعرفها سنة لأنه لا بد أن يعرفها على الدوام لاحظتم معي اللقطة في غير الحرم تلتقط إلا لمن؟ لمن أراد يلتقطها ويعرفها سنة جازة جاز أن يلتقطها في مكة وفي حرم الله لشرفه وعظم مكانه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فلو قال أريد أن أنشد سنة ثم أتملك قلنا لا وإنما يبقى في حقه ماذا منشدا إلى أن يأتي ماذا إلى أن يأتي صاحبها تحريم التقاط إلى قطة الحرم لمن يعرفها سنة بل يجب على ملتقط تعريفها دائما ولعل الحكمة من ذلك زيادة الأمن على أموال الناس في حرم الله المعظم فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا ماذا إذا علموا أنهم ماذا مأمرون بتعريفها على الدوام فإذا تركوها ما الذي سيحصل عاد صاحبها وأخذها وهذه ماذا من بركة الحرم على من يردو إليه. نعم. دلت الأحاديث على مسألتين وصوية لطيفة ما هي؟ إش الاستثناء طيب. أحسن. جيد. أنه ماذا جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه؟ فإنه ماذا قال إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه. جيد فإنه للقبور والبيوت فقال النبي الا ليدخل فيجوز الفصل بين ماذا المستثنى والمستثنى منه جيد كذلك فائدة أصولية ثانية أحسنت جواز تخصيص العام فقد اقر النبي العباس على ماذا قال له العباس رضي الله عنه لمكانته من النبي النبي يقول ماذا صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلقه. فخصص العباس قال إلا للخير فأقره النبي على جواز تخصيص العموم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية فإن العباس راجع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مكان للعباس من مكانة عظيمة ومنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم تلحظون عباس في أكثر من موطن ماذا يستثني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك لعظ لعظيم مكانه رضوان الله عليه نعم، فاب الذي يليه نعم، نعم، في شي حوسة الحرام نعم. يبقى الحكم عام لذ... لأن العلة في المكان ليست الحاجة العلة في المنع من اختلاء شوكه وعض شجره عظم المكان فتبقى الأصل أن المقصود تعظيم المكان وتقديسه فلذلك نهي يعمل فلا يقاس هنا كأنك تقول ان الحكم أقرب إلى التعبد فليس معللا هذا الاستثناء ليس معللا فيقاس عليه واضح الثاني ما الدليل على أن جزاء الصيد في الحرم ماذا واجب قاسوا على ماذا على سيد المحرم بل قال بعضهم إن صيد الحرمي أعظم ماذا أعظم من سيد من المحرم وهذا قياس قوي هذا قياس قوي ورد عن بعض الآثار الصحابة ومنهم من عطاء وهو كان من مفتي مكة أن قلاب من قريش قتل حماما من حمام مكة فأمر ابن عباس ماذا أن يفد عنه ماذا بشات؟ وهذا ذكر قلنا خرجه الشافعي والبيقي وهو أثر صحيح. فالعمل على عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هذا نرجع في المسألة السابقة لما تكلمنا عن مسألة من قتل صيدا ماذا من قتل من المحرمين صيدا بالخطأ تذكرون. ليس عمداً، فرجحنا أنه الراجح أنه لا يلزم شيء، خلاف اللي من قال من الجماهير بأنه يلزم من الجماهير، جيد. فكذلك نقول في مثل هذه المسألة، أي؟ لا قربه بالسيارة ومشيه في طريقه ليس من التنفير، لكن إن قدر أن يسلك طريقاً ليس فيه شيء من الصيد فهو أولى حرام وغيره لأجل الله يضطره ماذا؟ للتنفير، نعم. الباب ال الذي يلي قال بابه. شيء حول صيد الحرم طيب شي شي. طيب قال طبعا أنا حرست يمكن بعضكم استغرب ليش قرأنا الأبواب كلها حرست أن الناس ينتفعون اللي كانوا موجودين ينتفعون من قراءة باب تفضيل مكة وباب تفضيل المدينة يعني في هذه الحديقة قد لا يسمعونها كثيرا فأردت يعني اللي كانوا حاضرين أن يسمعون هذه الأبواب ينتفعون بها طيب قال باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام لما فريق المؤلف رحيم الله من الكلام عن صيد. وصيد الحرم ناسب أن بماذا بما أذن الشرع فيه ما أذن الشرع في قتله في أين في الحرم فإن جاز في الحرم ففي الحل من باب ماذا أو لا قال عن عائشة قال قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل خمس, خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه الغراب معروف جيد قبل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الروايات ليس فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم بل فيها ما في الروايات الأخرى جيد خمس من الدواب ليس على المحرمي خمس الله جناح على من قتله ليس فيها امر نمر عند البخاري امر عند احمد رحمه الله عند احمد رحمه الله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق خمس مفهوم ماذا عدد هل هو معتبر أو لا سنذكر أنه غير معتبر في الحل جيد والحرمي للحلال ومن والحرام اللي هو للحلال والحرام الغراب ذكرنا أنه طائر معروف جيد جاء في مسلم تعقيده بالط... ماذا؟ بالغراب, الأبقع. بالغراب ماذا الأبقع والأبقع هو ما في بطنه ماذا أو ظهره بياض سمي ماذا أبقع سنأتي كذلك هل يخصص أنه لا يقتل إلا الغراب الأبقع وغراب الزرع لا يقتل سنذكر هذه المسألة والحداءة ما هي بكسر الحاء وفتح ماذا الدال بوزعني عنبه حدا جيد طائر من المذا من الجوارح الصغيرة طائر من الجوارح الصغيرة وجاءت وتطل... وت... في وت... وت... وت... بعض الروايات الحدية هكذا وهي صحيحة قال الكلب العقور العقر صيغة مبالغة من العقر وهي ماذا الجرح وهي ماذا الجرح وهو ماذا العض والجرح والعض والجرح وهو الكلب الذي يجرح ماذا بنابه أو ظفره بنابه أو ضفره وغالب العقور يطلق على ماذا على الذي يعض ماذا يعض فيجرح قال الرواية الأخرى وعن ابن عمر رضي الله طبعا هذا الحديث رجع البخاري بلفظ خمس من الدواب كلهن فاسق خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم هكذا في الرواية في الحرم لم يذكر الحل وفي لفظ المسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية لاحظوا الحية في الحديث الأول ليس في ذكر الحية الحية والغراب الأبقع نص الآن على ماذا الأبقع في مسلم والفأرة والكلب العقور والحدي أخرجه البخاري باب ما يقتل محرم من الدواب في لفظ لمسلم اربع في لفظ حديث عائشة كل ما زلنا فيه اربع كلهن فاسق ولم يذكر العقرب واضح فإذا عندنا حديث ذكر الأربع من دون العقرب وعندنا ذكر العقرب وعندنا حديث ذكر الحية بدل ماذا بدل لا خمس فواسق وذكرنا فيها ماذا الحية والغراب والأبقع والفأرة والكلب العقور والحدي فما الذي سقط هنا لا. لا لا الكتاب سقط منه الحية احسن سقط من الحية ففي لفظ المسلم الحية بدل من بدل عقرب فصارت كم الآن صارت ستا صارت ستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب بالدواب ما يدب ماذا ما يدب على الأرض جيد من طير وغيره من الدواب ليس على المحرمي في قتلهن جناح خمس ما أعرابها مبتدأ طيب ما فائدة سؤالنا مبتدأ نكرة طيب ما ثمرت السؤال قلنا ها لا ما تعوم العدد ما يعوم العدد لا يعوم أي لا أمر آخر لما قلنا خمس من الدواب بي خبره ليس على ليس على المحرم ماذا قتلوا؟ طيب ما ليس على المحرم في قتله النجاح ما الفائدة؟ أن قوله ليس على المحرم ليس من باب الإذن وإنما من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ الخبر الذي قد يفيد قد يفيد يكون ماله للوجوب ماله الوجوب ليس على المحرم في قتله النجاح لم يذكر من لم يذكر الحلال جيد فإذا أذن للمحرم في قتلهم في من باب أو لمن؟ الحلال قال يعني ليس على المحي في قتله إن حرج الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه الجماعة للترمذي وفي لفظ خمس لا جناح على من قتل في الحرم والإحرام يعني حال إحرامه الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور رواه أحمد ومسلم والنسائي طيب سؤالي لماذا أورد الرواية الأخرى وفي لفظ أن الأولى فيها ماذا فيها المحرم لكن الثانية في الحرم وماذا والإحرام ثم ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنا والحديث مشهور وله لفظ عند النساء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى حين نزلت والمرسلات عرفا، فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فهذا ماذا أمر فابتدرناها فدخلت في جحرها فدخلت في جحرها ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك احسنت كفيتم شرها وكفيت شركم احسنت يا حمد. نعم وعن ابن عمر وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني إحدى نسوة النبي من هي؟ أخته حفصة رضي الله عنها. بل جاء في مسلم التصريح بالرواية عن حفصة، جيد؟ عن حفصة رضي الله عنها. أنه كان يأمر بقتل الكلب العقوري والفأرة والأقرب والحداة والغراب والحية رواه مسلم. فكم هنا؟ ها ست. فجمعها في هذه الرواية من دون ذكر من دون ذكر العداد. الحديث الأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة. يقتلنا يقتلهن المحرم ويقتلنا في الحرم الفارة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه احمد رواه أحمد والحديث بهذا اللفظ فيه فيه ماذا فيه ضعف فيه ضعف طيب لماذا اورده المؤلف مع ان الحديث السابقه تدل على المعنى نفسه هذا أحسن ان كان لفظة كلهن يريد يفيد الحص خمس كلهن هذا واحد طيب قد يقال أنه يفيد العموم حتى جيد في ماذا في عموم جنس هذه الخمس فأي جنس من هذه الخمس صغيرا أو كبيرا فإنه فإنه يقتل كذلك ها؟ يقتلهن المحرم وماذا يقتل في اين بالحرم في, في زيادة ماذا زيادة فائدة طيب دلت احاديث الباب على مسائل أولا التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك جيد لكنه مفهوم عدد وقد أشرنا مرارا أن مفهوم العدد ليس بحجه عند بعض الوصوليين جيد والصحيح أنه حجة فيما لم يخرج مخرج الغالب أو, أو ألفاظ ماذا التكثير الفاظ التكثير التي العقود عشر وعشرين وسبعين استغفر لهم او لا تستغفر لهم تستغفر لهم سبعين مرة هل يفيد ان لو استغفر واحد سبعين مرة نفعهم لم ينفعهم نعم وهنا على تقدير اعتباره فيحتمل أنه سلم ماذا لو قلنا أنه حجة فيحتمل أنه سلم قاله أولا خمس ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس ماذا يشترك معها في الحكم يشترك معها في الحكم وقد جاء في مسلم كما ذكرنا أربع وجاء خمس في حديث الباب وجاء في مستخرج أبي عوانه ست ويغني عن حديث من؟ حفصة فإنها ذكرها من دون عدد لكن في روايه مسلم ست في رواية ماذا مسلم ست طيب فالمنصوص عليه ست جيد في أحاديث الباب وفي مسلم الحية بدل ماذا العقرب وجاء في سنة أبي داود زيادة السبع العادي السبع العادي فصارت سبعا فصارت هكذا سبعا صحت بها الأحاديث جيد وعند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس لكن هذه الزيادة من زيادة الرأي ليست من النبي صلى الله عليه وسلم طيب سؤال مهم هنا لماذا بحثنا في قولنا خمس هل هي لها مفهوم أو هل المفهوم هنا حجة أو ليس بحجة أحسنت إن قلنا أن المفهوم هنا مقصود وأنه لا يتعدى إلى غير هذه الخمس فلا نقيس عليها غيرها وإن قلنا أن العدد ليس مقصودا وإنما هو ذكر ماذا فكره الجناس الخمس والست والسبع فإنه يجوز أن يقاس عليه فيقاس مثلاً الدب يقاس مثلاً ماذا الثعلب بإذا كان ماذا الوزغ فإنه ماذا فاسق فيقتل مع أنه ما ذكر في حديث البا لكنه يقتله من المحرم وماذا والحلال واضح فهنا ثمرت بحثنا لهذه المسألة إذن قال أنه يقتل ماذا يقتل هذه الفواسق طيب نقول بعدها الأحاديث دليل على جواز قتل هذه الدواب في الحل والحرم للمحلين والمحرمين وعليه أكثر واحد العلم ولا فداء على المحرم في ذلك ثالثا اتفق العلماء على جواز المحرم جيد على جواز قتل المحرم لما في جو على جواز قتل المحرم لهذه المذكورات في الحديث لكن السؤال هنا ما العله في القتل لماذا قتلت واذن في قتلها بل امر في بعض الروايات بقتلها طيب بحثنا العله يفيد هل نقيس او او لا نقيس جيد فاختلفت المذاهب على ثلاثه تعلل فقيل كونها مما لا يؤكل ولا نفع فيه لا يؤكل ولا نفع فيه وهذا مذهب الشافعي فعلي فكل ما لا يؤكل ولا نفع فيه ماذا يقتل وقيل كل مؤذن وكل ما عدى على المحرم تعدى على المحرم مؤذي ويتعدى على المحرم فإنه يجوز ماذا قتله فلو بحثت في ماذا في هذه تجد أن فيها صفة ماذا التعدي والإيذاء فكل مؤذن يجوز للمحرم قتله كالسبوع والذئب والذئب وما لا يكون فيه ذا ولا تعدي فلا يقتل وقيل كل مفترس كل ما يكون فيه افتراس في ماذا فيقتل عند الحنفية لا يقتل إلا هذه الخمسة لماذا عندهم أولا لا يعت... ماذا أحسنت هم لا يقولون بالمفهوم أسرة فالمفترض حسنت من باب أولى أنهم مفترض يقولون ماذا هم لا يقولون بمفهوم العدد العدل الحنفية هم الذين يردون مفهوم العدل فمن باب أولى أنهم يقيسون طيب لماذا فقط اقتصروا على هذه الخمس ها هذا من ما ينقض أصولهم قالوا للحديث يظاهر ماذا الحديث طيب كيف الحقوا الحي الحقوها بالأحاديث الأخرى الحقوها بالحديث الأخرى فالعلة عندهم فلا يبحث عند الحنف في العلة لماذا لأنهم أصلا يرون عدم تعديها إلى غيرها طيب ما أصرح أو أصحل العلل أن, أن يقال هو كل مؤذن ويتعدى يعد على من يتعدى على المحرم أو الحلال فإنه يجوز قتله فكيف إذا اجتمعت في صفة الفسق وماذا والإذا والتعدي فالوزغ سماه النبي فاسق وهو ماذا يتعدى على طعام الادمي وهو مؤذي فيجوز ماذا فيجوز قتله قال ابن قدامة الخبر جميل كلام القدامه نفيس الخبر نص من كل نص من كل جنس على صورة من ماذا من أدنى تنبيها على ما هو أعلى منه ودلالة على ما كان في معنى فنصه على الحداءة والغراب تنبيه على من على البازي ونحوه يقتل لمن البعزيق يعد على الأطفال فيقتل وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات المؤذية واضح؟ وعلى الأقرب تنبيه على ماذا؟ على الحيات والثعابين وما شابهها جيد وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع المؤذية جيد على السباع يقول التي هي أعلى منه ولأن ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن كالحشرات واضح؟ رابعا ورد في بعض الروايات تقييد الغراب بالأبقع فذهب بعض العلماء إلى قتل الأبقع فقط وغير الأبقع كماذا؟ كغراب الزرع ماذا؟ يجوز ماذا؟, يجوز ماذا؟ بل لا يجوز قتله بل أذن بعض العلماء ماذا؟ بأكله ماذا؟ بأكله لكن نقول إن ذكر الأبقع ماذا؟ خرج مخرج الغالب فالعلماء في الأبقع مسلكين منهم من يرى تقييد المطلق فيقول جاءت رواياتهم مطلقة بذكر الغراب فقيدتها ماذا الأغرب الأبقع فيقتل الأبقع فقط ومنهم من قال إن هذا التقييد لا ماذا لا يعمل به لأي شيء لأنه خرج مخرج الغالب مثله الكلب من؟ الكلب العقور يلحقون الكلب العقور يلحق به كل ماذا؟ كل ما يعقر من السباع كل ما يعقر من السباع لأن كل مسترس من السباع ماذا يسمى يسمى عقورا طيب الكلب غير العقور لا يقتل سؤال هنا قد يقول خالد مرة أخذت بالتقييد ومرة لم تأخذ بالتقييد يعني لأن الروايات كلها جاء فيها الكلب العقور ما جاء الكلب ثم جاء في رواية أخرى الكلب العقور واضح فهو ماذا مقصود بهذا الكلب المعروف المعهود الذي هو الكلب ماذا العقور فلم يأتينا في رواية الكلب جاء في رواية الأخرى ماذا الكلب العقور لكن الغراب جاء في الروايات مطلق الغراب وجاء في رواية ماذا مقيد فينتبه لهذا التفريق العلة في إباحة قتلها والأمر بها اتصافها بالفسق ماذا والعدوان فيلتحق به كل ما اتصف بهذه الصفة وإن لم يكن من طبيعته الأسد قد لا يتعدل شبع والحي قد لا تتعدى أحيانا لكن من صفتي أحيانا ماذا؟ قد تنقلب عادية أو مفترسة فتقتل قال النووي سابعا قال النووي في هذه الأحادي انتبه تحتاج تأمل دليل للشافعي وموافقيه يعني مالك وأحمد في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه القتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل في المحاربة أو غير ذلك وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم وقال أبو حنيفة يعني بعد ذلك قال رحمه الله وقال أبو حنيفة وطائفة ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه وما فعله خارجه ثم لجأ إلى الحرم إن كان اتلاف نفس لم يقم عليه بالحرم بل يضيق عليه حتى يخرج وحجتهم قول الله ومن دخله كان آمنا وحجتنا عليهم يقول النووي هذه الأحاديث ماذا التي معنا كيف تكون حجة ها لذا أو الفسق في ماذا؟ قالوا حجتنا عليهم هذه المحادث المشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق ففاعل الجناية مشارك في في ماذا؟ في مسمى الفسق لهذه الدواب بل فسقه أفحش لكونه ماذا؟ لكونه مكلفا لكونه مكلف لاحظوا الاستنباط انظر يعني أعمال العفقة للألفاظ جعلوا قوله خمس فواسق يقاس عليها أن من قتل ثم لجع مثلا إلى الحرم أو قتل في الحرم أنه يقام عليه الحد حتى في الحرم وأن هذا لا يعارض قول الله ومن دخله كاملا أنا كان آمنا فيقال هذه الحجة مخصصة للآية مخصصة للآية هنا الباب الذي يلي باب تفضيل مكة على سائر البلاد بقى المسلافي ما تقدم سمش لكن صحيح مسلم في صحيح مسلم هذه تتوقع رضي الله عنها نعم ان قلنا في لفظ فنحن نعني نفس الراوي قلنا في ان تتوقع راوي تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان مثل البناء وغيره نعم. وغالبا تكون مثل هذه ماذا فيها شوك جيد قد يكون تكسر او يعني يعني صار ميتا فهم رخصوا في الميت رخصوا في الميت وما ابتناه من باب أولى ما زرعه من باب أولى طيب باب تفضيل مكة على سائر البلاد أقد المؤلف هذا الباب لبيان ماذا لبيان ما ذهب إلي الحنابلة من أن مكة أفضل من غيرها وأنها أفضل البلدان وذكر حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي يقول وهو واقف بالحزوره في سوق مكه والحزوره في سوق مكه هي الحزوره قيل الرابيه الصغيره الرابيه الصغيره وقيل السوق بمكه سوق قديم بمكه وقيل كان هذا السوق بفناء دار ام هان ودخلت في المسجد الحرام وقيل ان الحزوره هي اسفل السوق المذكور عند مناره المسجد الحرام عند مناره المسجد الحرام التي باجياد وقال المؤرخ عاتق بلادي هي ما يعرف الآن بسوق القشاشيه وهي الرابية التي تقابل منتصف المسعى من الشرق وفيها بيت خديجة ومرد فاطمة بالتقريب الآن أكرمكم الله دورات المياه لجهة المسعى كان بعضكم يعرفها المنطقة التي قبلها كانت هذه ماذا السوق أو الحزورة التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم في سوق مكة فقال والله إنك لخير أرض الله والله إنك هذا يمين أنك خير فهي ماذا خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا اني خرجت منك ما خرجت رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والصحة واخرجه الدارمي والطبراني وابن حبان والحاكم وصحه الحاكم ووافقه الذهب والحديث صحيح ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومك يخرجوني منك ما سكنت غيرك رواه الترمذي وصححه ورواه ابن حبان والطبراني وقال التلمذي حسن غريب من هذا الوجه فيظهر أنه ليس صححه فائدة لكم الترمذي بعض النسخ تختلف عن بعض فبعض قال حسن غريب بعض يقال مثلا صحيح جيد فيحتاج تحقيق اللفظ هذا لو صحححه هذي ممكن التي كانت عند الإمام ماذا المجد الرحيم لكن في بعض النسخ أنه قال غريب من هذا الوجه وفي اسناده فضيل بن سليمان النميري وهو ضعيف وقد صح اسناد الترمذي هذا صحه الشيخ الالباني لكن نقول على الأقرب أن الحديث حسن حديث الباب دليل على فضل مكة وتفضيلها وأن مكة خير أرض الله على الاطلاق وأنها أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال وأحب أرض, أرض الله إلى الله وفي الرواية قال وأحبك إلي ولولا أن قومك خرجت، فدليل أنها كانت ماذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع العلماء على أن مكة والمدينة هم أفضل هما أفضل بقاع الأرض وأنهما أفضل البلاد ثم اختلفوا في أيهما أفضل خلافا طويلا طويلا جدا وقد أكثر الفقهاء والمحدثين في هذا الخلاف, من هذا الخلاف في كتبهم وفي يعني حتى مناظراتهم ومحاوراتهم فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول عند المالكية وهذا مهم وهو قول عند المالكية واختار هذا القول من المالكية ابن عبد البر وابن رشد وابن عرفة من المالكية أن مكة أفضل واستدلوا بأدلة كثيرة منها حديث الباب حديثي الباب حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء وحديث بن عباس فإنه صريح في ماذا في التفضيل حب أرض الله الخير والخيرية تقتضي ماذا التفضيل واستدلوا كذلك بعموم بآيات العامة في ماذا في ذكري مكة وهذا البلد الأمين وقول تعالى أقسم بهذا البلد والآيات في ماذا ما جاء في تطهير البيت وامارته وأنه أول بيت وضع للناس مباركاً وهدى للعالمين ومما ذكروا من تفضيل مكة أن الله سبحانه وتعالى اختص مكة بخصائص ليست لغيرها اولا أمره سبحانه وتعالى بقصدهما للحاج والمعتمر وأمره بعبادات فيها ليست في المدينة كما ذكر الطواف والسعي واختصاص هذا الطواف بالبيت بتقبير الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني فقالوا كل هذه الدل على فضل, فضل مكة ما اشتملت عليه مكة من عبادات لا تكون إلا فيها لا تكون إلا, إلا بها من أدلة أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض من الأدلة كذلك ما أوجبه الله من استقبال مكة والبيت ماذا في الصلاة حيث كنا فإن مورون ماذا باستقبال البيت؟ يكون فيه استقبال ماذا لمكه ولا يستقبل إلا ما كان فاضلا مكان أفضل أو فاضلا وما جاء في فضل الصلاة في البيت الحرام وأن الصلاة فيه تعدل مئة ألف صلاة فهذا من أقوى لأدلة ولأن الحسنات في مكة تضاعف وقد انتصر لهذا القول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم اختاره ابن باز وليبن قيم كلام ماتع رائع في زاد المعاد أقرأ لكم شيء منه كان ابن القيم في أول كتابه القيم زاد المعاد الحدي النبوي وهذا كتاب حقيقه جريب يعني حري أفوا بأن يؤاد مرارا وأن يقرأ على الناس خاصة مختصره وأن يقرأ طالب العلم كان ابن القيم في بداية الأمر يتكلم عن اختيار الله تبارك وتعالى ويعلق على قوله تبارك وتعالى ربك يخلق وما يشاء ويختار فقال ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الاماكن والبلاد خيرها واشرفها وهي البلد الحرام فانه سبحانه وتعالى اختار لنبيه صل... اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسكا لعباده وأوجب عليهم ملتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشف رؤوسه متجردين عن لباس أهل الدنيا وجعله حرما امنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاؤه ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا كما في الصحيح من أتى هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع قيم ولدهم ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة ثم ذكر من القيم الأحاديث مرت معنا في فضائل الحج والعمرة فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل لما جعل عرصاتها مناسكا لعباده فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكل فروض ماذا فروض الإسلام وأقسم به في كتاب العزيز في موضعين فقال وهذا البلد الأمير وقال, وقال سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها وليس على وجه الأرض موضوع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غيرها الحجر الأسود والركن اليماني وثبت عن النب صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسح الحرام بمائة ألف صلاة ثم ذكر رحمه الله الأحاديث فيه ثم ذكر حديث ولذا كان شد الرحال إليها فرضا ولغيره ما يستحبه ولا يجب ثم ذكر حديث عبد الله بن عدي بن حمراء وحديث عبد الله من ثم قال بل ومن خصائصها كونها قبلة لاهل الأرض كلهم فليس على وجه الأرض قبلة غيرها ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر البقاء وأصح المذاهب ثم استطرد رحمه الله ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام اول مسجد موضع في الأرض ثم ذكر الحديث وما يدل على تفضيله أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وهي أصل القرى ومن خصائصه أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيات وإن لم يفعلها ومن هذا تضاعف مقادير السيات فيه وقد ظهر السر هذا التفضيل والاختصاص في اندذاب الأفدة وهو القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين فجذبه, فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد فهو الاولى بقول القائل محاسنه هوت الكل حسني ومغناطيس وافئدة الرجال ثم قال ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس إلى ما آخر ما قاله في انتصاره رحمه الله لأن مكة أفضل حقي كلام ابن قيم جميل كل مربوط بالنصوص قال ابن عبد البر عن حديث الباب هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عن في ماذا في أن مكة أفضل القول الثاني ذهب مالك وأصحابه إلا من ذكرنا إلى أن المدينة أفضل وهو اختيار بعض الشافعية ويروى عن عمر بن الخطاب وبعض الصحابة رضي الله عنهم واستدلوا بأدلة كثيرة منها ما رواه البخاري أن أبي سعيد هو أقوى دليل ما بين ماذا ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة مع قرنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وما روى البخاري في صحيح ناسى أنفسهم قال اللهم حبب إلينا المدينة كما ماذا كما حببت إلينا مكة أو, أو أشد وكذا قول صلى الله عليه وسلم في السنة من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فاني أشفع لمن مات فيها وأن فيها أول مسجد أسس على التقوى وما جاء في فضل من بني صلى الله عليه وسلم وما جاء في حديث صلاة في المسجد الحرام جيد سدلوا به كذلك الأقوى لا شك دليلا كما قال ابن عبد البر هو ماذا ان مكة أفضل ذهب بعض المعاصرين وبعض المفقال المحققين من العلماء إلى تفضيل من جهات اخرى فبعضهم قال إن مكة أفضل إن مكة أفضل وسكن المدينة سكن المدينة أفضل قد يقال ما فائد هذا القول, قال القول أن الإنسان يسكن مدينه ثم يفد إلى مكة وماذا فيتعبد بها وقال بعضهم مكة أفضل والموت بالمدينة أفضل مكة أفضل لكن من قدر أن يموت في المدينة فهو أفضل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فانه شافع وللإمام السيوط رساله في ذلك الحجج المبين لفضل المدينة فذهب رحمه الله ورجح في هذه الرسالة إلى تفضيل المدينة بل في كتاب الخصائص فضل المدينة وراء افضل أفضل من مكة لكن انا يعجبني قول ابن عبد البر يعني رحمه الله لما قال هذا نص في محل الخلاف هذا نص في محل الخلاف الشوكاني رحمه الله يقول يعني مثل هذه المسألة ما ينبغي أن تبحث فإنها كلها أفاضلة مكه والمدينة جيد وأنه لا ينبغي البحث لماذا لعظم فضلهما اصلا وضربها بمثال لا يحسن ذكره يعني جيد في التفضيل لكن السنة لمن قوي أن يموت في المدينة أن يموت هذا ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن مكة أفضل نعم الباب الذي يليه باب حرم المدينة عن علي رضي الله عنه قال باب حرم المدينة وتحريم الصيد والشجر لما فريق المؤلف من ذكري ماذا صيد مكة ثم ذكر ما يباح قتله من الدواب في الحرم ثم جاء بتفضيل مكة على سائر الأماكن والبلدان ناسب ان يختم بحباب حرم المدينة ناسب أن يختم بحباب حرم المدينة لأن الحاج قد يأتي, ماذا؟ قد يأتي إلى المدينة فبين له حرمها في حديث ما بين من بري وبيتي يرويه بعض الناس ما بين قبري وهذا ليس بصحيح هو ما بين من بري وماذا؟ وبيتي ليس فيه قبري ويستدل به بعض المبتدع على بعض المسائل جيد نقول الرواية الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم هي ما بين قبري ومن قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثون في لفظ البخاري ما بين عائر إلى كذا ما بين عائر إلى كذا مختصر من حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب إثم من عاهد ثم غدر وفي كتاب الحج في باب حرم المدينة وقد اتفقت روايات البخاري هذه فائدة لطيفة على إبهام الثاني ما الثاني؟ من عير إلى, إلى كذا فجميع روايات البخاري فيها كذا ليس فيها تعيين الثاني ووقع عند مسلم إلى من عير إلى ثور فقيل إن البخاري أبهمه لما وقع عنده أنه وهم ظن أنه وهم لأن ثور قد يقال مكة ولذلك أنكر أبو عبيد القاسم سلام أن يكون في المدينة ثور وأنكره غيره كالبكري وغيره فقال لا يعرب في المدينة ثور وإنما ثور ماذا جبل ثور في مكة والصحيح أن بها بك ما جبل ثور وقد جاءت فيه أشعار في ذلك عن الظن الأحوص الأحواص المدني أظنه قوله فقلت لعمر تلك يا عمرو ناره تشب قفى عير فهل أنت ماذا زائر جيد فقال قف عير والكلام كان عن ماذا عن المدينة فقد ورد في في أشعارهم جيد فهو ثابت عير جبل أسود جبل ماذا أسود بحمره مستطيل من جهات الشرق من جهات ماذا من جهه الشرق سنذكر حدود الان الحرم بعد قليل جيد وثور جبل صغير مدور خلف ماذا خلف جبل احد وقيل شمال جبل احد شمال جبل احد ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه في المدينه لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط رقبتها الا لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعرف رجل ماذا إلا يعرف رجل بعيره هذا الحديث رواه أحمد وابو داود سكت عليه أبو وضعفه بعض علماء كل ما جاء فيه جاء في الرواية الأخرى إلا مسألة واحدة ها لا جاء في رواية أخرى جاء في رواية الأخرى لا في قوله ولا تلتقط لقطتها إلا لمن ماذا أشاد بها جيد فلم تأتي في كثير من الحادث ماذا تحريم تحريم المدينة لم تأتي في كثير من التحريم ماذا المدينة نسأل الشير إليها جيد ثم ذكر حديث طبعا إلا لمن أشاد بها أي رفع صوته بها تعريفا بها جيد تعريفها أبدا جيد قال عبد متميم تميم أمي من عمه وعبد تميم مرة معنا عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكه هذا الحديث متفق عليه خرج البخاري في باب بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده وتمام الحديث ودعوت لها في مدها وصائها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة ثم ذكر حديث بهرير قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل 12 ميلا حول المدينة حمن اللابتين هما ماذا؟ أو اللبتان هما الحرتان هما الحرتان وهي الأرض ماذا؟ المكسوة أو الملبسة حجارة سوداء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي ماذا؟ والمدينة بينهم بين الحرة ماذا لا ماذا الشرقية وماذا الغربية أو الحرتين؟ وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. يعني جعل من كل جهة حما بريدا يعني اثنين عشر ميل في لفظ حرم ماذا في لفظ حرمة ما بين لابتي المدينة على لساني من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم قد خرجتم ماذا من الحرم وفي لفظ عن أبي هريرة قال لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ماذا عرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها ماذا حرام وعن ابي هريرة في المدينة سمعت السلام يحرم شجرها ان يخبط أو يعضد والخبط ما هو الضرب حتى يسقط الشيء الذي بها أو حتى تموت أو يعضد يعني يقطع رواه أحمد والحديث فيه ضعف, الحديث فيه ضعف وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم ان يحرم ما بين جبليها التي هي ماذا في الرواية الأخرى اللابتين مثل ما ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم مصاعهم. البركة هنا بمعنى النمو والزيادة وقيل بمعنى الثبات واللزوم والمعنى تكفير الكيل والقدر بهذه الأكيال حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره فيكون الكيل المدينة يكفي ماذا؟ يكفي ما لا يكفي غيره في غير المدينة وقد ذكر النووي تفصيلا في معنى البركة في المكيال يقول الشيخ زمباز ومن سكن المدينة يعرف ذلك ويعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى فهذه بركة محسوسة بركة حقيقية وعنه وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها كماذا كمكة ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يا جمعين أخرجه البخاري في باب حرم المدينة من أحدث معناه من أتى فيها إثما أو آوى محدثا أي من أتاه وضمه إليه وحماه ولمسلم العاصم نحو قال سألت أنسا سألت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم هي حرام ولا يختلا خلاها فمن ذفع على ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في حديثه بسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة حرام ما بين معزميها المعزم بهم حمزة بعد الميم وبكسر ماذا الياء وهو الجبل وقيل المضيق بين الجبلين المضيق بين الجبلين فتفسر الحرتين واللابتين والمعزمين بأنه ماذا جبليني بالمدينة عير وثور بينهما ماذا بينهما المدينة, بينهما المدينة ألا يهرق فيها دم ماذا ألا يهرق فيها دم يعني ماذا ألا يقتل فيها جيد فيها تحريم الدماء ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر أي لا يضرب الشجر يسقط ورقه إلا لعلف والحديث كذلك في مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم إني حرم حرمك وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد سيدها رواه مسلم العضاها ما ماذا بقصر ماذا؟ بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد كل شجر فيه ماذا؟ كل شجر فيه شوك كل شجر فيه شوك وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها وحماها كلها لا يقطع شجرها إلا يعلف منها رواه أحمد والحديث في إسناده ضعف وعن عامر بن سعد أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع, أن يقطع أيضاها أو يقتل سيدها ثم ذكر حديث عامر بن سعد في مسائل أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق العقيق بينه وبين المدينة ذكرنا كم؟ عشرة أميال عشرة أميال مات فيه سعد رضي الله عنه وحمل إلى المدينة والصلي عليه في المسجد فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه ما السلب أخذ ماذا معه, معه ماذا من الثياب وماذا والحلي وغيره فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلمه أن يرد عليهم غلامهم أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه النفل ما هو الغنيمة والهبة نفّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا يرد عليهم رواه وأحمد ومسلم هذا الحديث هو حكم المرفوع، فإن قال نفّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن بكراس أخذ رجل يصيد يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه يظهر أنه أخذ ثيابه كلها جيد، فجاء موالي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتمه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد أرد عليكم طعمة أطعمانيها أي أكلة أو كسبا كسانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه أعطيتكم رواه أحمد وابو داود وقال فيه من أخذ أحدا يصيد فيه فليلبس يسلبه ثيابه يعني فليأخذه والحديث خرجه أحمد وابو داود والحاكم الصحح هو في إسناده سليمان عبد الله ليس هو بالمشهور لكن يعتبر بحديثه ولم يضعف وابو داود والحديث صحيح دون قوله ماذا يصيد دون قوله يصيد فليس يعني من رأيتموه يصيد هذا ضعيف جيد حديث الباب دليل على مسائل نذكرها بسرعة طيب الحديث, الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم الله ماذا مكة على لسان إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم فلا يقطع شجرها ولا يصاد سيدها ولا يصاد فيها وهذا مذهب الجماهير مذهب الجماهير أن صيد مدينة كصيد مكة لا يصاد واضح وهو مذهب الجماهير خلافا لأبي حنيفة فقد أباح الصيد صيد ماذا حرم المدينة واستدل بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير فهو طائر وصاده وحبسه له واضح فقد يعني حاز عمير صيدا وأجاب الجمهور على حديث أبي عمير بجوابين الأول يحتمل ان حديث النغير كان قبل تحريم ماذا المدينه ويحتمل انه صاده من الحل لا من حرم ماذا لا من حرم المدينه واضح وهذا مشكل على من مشكل على الجمهور لانه يقول لو كان صاده ودخل به تذكرون لو صاده خارج الحرم ثم دخل به هل يحل له هذا لا الحلال الحلال نفره إلى الخارج هذا يمكن ما نفر إيه يمكن وما يرمى ما نفر وهذا فيكون صاده في الخارج ثم, ثم دخل بي أو يكون من صيدي ماذا من صيدي الحل من صيد الحل نعم لكنه أقر النبي صلى الله عليه وسلم ف... لا أبو والده إش تلاه الجواب سهل يعني قال اشتراه من خارج الحرم أتى به وارده أهديه إليه كل هذا وارد إن جواب عليه سهل يعني وذاك الصحيح ما ذهب بله الجمهور لأنه لا يصاد حتى في حرم ماذا حتى في حرم المدينة أنه لا يصاد وأن حرم المدينة ما بين عير وهو كما ذكرنا جبل أسود بحمرة مستطيل من الشرق إلى الغرب يشرف على المدينة من الجنوب قرب ذي الحريفة ويحدها من الجبل الجهة الشمالية جبل ماذا جبل ثور وهو جبل صغير مدور خلف جبل أحد من شماليه أما حدها الشرقي والغربي فهما ماذا فهما اللابتان أو الحرتان الحرة الشرقية والحر ماذا الغربية. فالمدينة إذا إذا تتصور هي محدد بين حرتين ماذا سوداوتين جيد وبين ماذا جبلين وبين جبلين نعم من جهتها ماذا الشمالية والجنوبية الحرة غربي ماذا سلع وتسمى حرة الوبرة تسمى حرة الوبره وتنتهي عند وادي العقيق وهي داخلة في الحرم طيب ما فائده معرفه حدود الحرم فائدتها ماذا ما يترتب على ذلك اول من حصول البركه ان في هذا المكان حصول للبركه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم متحريم الصيد فيها كما في جاء في الاحاديث جيد. ومنع الدجال من دخولها فانه لن يدخل هذا ماذا هذا الحرم لن يدخل هذا الحرم وكونها لا يدخلها الطاعون لا يدخل وكذلك الفضائل التي جاءت في ماذا في المدينة هي محدوده بأي شيء بحرمها بحرمها ليس في صيد المدينة ليس في صيد المدينة جزاء ولا ضمان على القول الراجح لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في ذلك الجزاء ولا عن أصحابه إنما ماذا ما ورد عن سعد سيأتي بعد قليل وكذا قطع شجرها الصحيح أنه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه جزاء ولا ضمان من الفوائد في الأحاديث أن النبي صلى الله المدينة بالبركة وسعة الرزق والبركة في المد والصاع فهو ماذا؟ فهو دليل على أنه بورك لاهل المدينة وساكنيها ممن صحيح ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى قيام الساعة أن هذه البركة ماذا؟ ممتدة وأنها بركة محسوسة حقيقية بركة محسوسة حقيقية نعم في حديث أنس رضي الله عنه المدينة حرم إلى كذا ولي يحدث فيها حدث من احدث فيها حدث فيه دليل على وعيد شديد لمن ارتكب هذا الفعل من ايواء المحدث قال القاضي واستدل بهذا على أن ذلك من الكبائر لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة فهذا والله مع قول الله عز وجل في مكة ومن في فيه بالحادم بظلم هذه الآية في مكة وهذا الحديث في المدينة دين على عظم ماذا على عظم الكبيره والمعصية في ماذا في المدينة ولينبغي يعلم الناس هذا المعصية والإثم والإحداث الابتداء في هذين البلدين العظيمين ليس غيرهما نعم في حديث أبي سعيد إني حرمت المدينة إلى آخره دين على جوازي ماذا أوراق الشجر للعلف وهو ماذا المراد بخلاف ماذا خبط ماذا الأغصان وقطعها فهو حرام لكن خبط ماذا خبط الأوراق لا بأس به لكن خبط الأغصان وخبط ماذا وقطعها لا يجوز فهو حرام إذن يقول مقدام فيفارق حرم المدينة حرم مكة في مسألته في المغني يقول أحدهما أنه يجوز ان يؤخذ من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه جيد وذكر رادل على ذلك للمساندي والوسايدي قدر الرحل ثم قال وما تدعو عليه الحاجك العلف ثانيه ما أن من صاد صيدا خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله نص عليه أحمد حديث أبي مومير أما من دخل مكف فانه يؤمر ماذا بإرساله هذا على مذهب الحنابلة وفيه دليل على تحريم إراقة الدماء في المدينة لغير لغير ضرورة نأتي حديث سعد رضي الله عنه دل حديث سعد بروايته أول حديث سعد هو حكم مرفوع فهو يحكي فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم دل حديث سعد أن من صاد في حرم المدينة او قطع من شجرها أخذ ماذا سلبه وهو ماذا ما عليه من اللباس أو ما, عليه ما هو عليه من الركاب أو الحري وبهذا قال سعد وجماعة من الصحابة وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايات عن أحمد قال القاضي يا، ولم يقول به أحد بعده من الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم. انظر ماذا يقول النووي؟ يقول قبل القاضي قال، ولم يقول به أحد من الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. خالف من؟ الشافعي. وهذا قول الشافعي في القديم ليس في الجديد. يقول النووي هو شافعي ولا تضر مخالفتهم. إذا كانت السنة معه، وهذا هو القول القديم، وهو المختار لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، عمل الصحابه على وفقه، ولم يثبت يثبت له دافع. السنة قد جاءت به. فنعم، من يصيد في حرم المدينة، فإنه يجوز هذا سلبه. طيب في زماننا لا يكون الإنسان هو الذي يسلب، وإنما يسلب من الحاكم أو الوالي أو من يفوضه يفوضه في ذلك. نعم. في مسلم والبخاري كذلك أحسن سنختم أحسن الإمام البخاري ومسلم أحسن رحمهم الله في إرادة الروايات في فضل المدينة فبوّب البخاري باب فضائل المدينة وبوّ مسلم باب فضلي المدينة يعني وحشدوا في ذلك الأحاديث في مسلم أحاديث حقيقة لم يذكرها الإمام حيم والله في فضائل المدينه منها نختم به معذره حديث ابي سعيد مولى المهدي انه اصابهم بالمدينه جهد وشده وانه اتى بسعيد خلي فقال له اني كثير العيال وقد اصابتنا شده فأردت أن أنقل عيالي إلى بحض الريف حر الحر المدينة ولأوايها فقال أبو سعيد لا تفعل إلزم المدينة فإن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أظنه قال حتى قدمنا عسفان فقام بها ليالي فقال الناس والله ما نحن هاهنا في شيء وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم ما كيف فقال والذي أحلف به أو والذي نفس به لقد هممت أو أن شئتم لا أدري ما قال لأمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقد حتى أقدم المدينة وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة حرام ما بين معزميها الا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا فاقبلنا إلى المدينة هو الذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد ما وضعنا رحالنا حتى دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يحيجهم قبل ذلك الشيء هذا الحديث عظيم فيه ذكر فضائل عظيمة في المدينة وفي نفس الرواية الأخ هذه قال أنه جاء أبو سعيد مولى المهري إلى أبي سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشك إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولا أواية فقال ويحك لا امرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لاؤائها فيموت الا كنت له شفيئا او شهيدا يوم القيامه اذا كان مسلما فهذه من اعظم فضائل فضائل المدينه وتذكرون حديث اللهم حبب إلينا المدينه كما حببت مكه واشد وصححها وبارك لنا في صايها ومده وحول حماها حماها يعني الحمى الى الجحفهتي حديث لا يصبر على الأواء المدينة جاء من طرق كثير من الصحابة ليس على بسعيد جاء على بسعيد وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وفي حديث غير مسلم عند حديث الزبير من عبد الله وجماعة من الصحاب أظن جاء في أكثر من عشر من أصحابهم سلم في فضل ماذا الصبر على ما كان في المدينة من الأواء والشدة من الحديث العظيم في هذا أنا بهريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منه لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد في الحديث الآخر عن أبي عبد الله القراض أنه قال أشهد, أشهد على أبي هرير أنه قال قال أبو القاسم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء وجاءت حديث في الترغيب في المدينة عند فتح فتح الأمصار فإن الناس لما فتحت الأمصار أرادوا ماذا أن يخرجوا إليها فعن الصحابة رضي الله عنهم بذكر فضائل المدينة ولذكر رؤية أحاديث كثيرة في فضائل في فضائل المدينة طيب نقف هنا والله أعلم ذي الآخر باب هذا رحمه الله باب ما جاء في صيد وج عن محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن أروة بن الزبير عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعضاه هو حرم محرم لله عز وجل رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه ولفظه إن صيد وج حرام خال نعم قال البخاري ولا يتابع عليه لاحظوا باب ما جاء سنختبي باب ما جاء قل ما يقول باب ما جاء دائما يقول باب كذا باب كذا فإذا غالبا قال باب ما جاء فأحد أمرين إما أنه ليس على المذهب ليس هو قول المذهب وإنما يريد أن يرد به على المخالف أو الثاني أنه ماذا قول في المذهب لا ينتصر له الإيمان واضح فقال باب ما جاء في صيد وج وج واد بسحراء الطائف وقيل واد بين مكة والطائف أقربوا إلى الطائف جيد وذكر في حديث محمد بن عبد الله بن, بن شيبان وفي إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير النبسلم قال إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله عز وجل هذا حديث رواه أحمد عبد والبخاري في تاريخه وهو حديث وقال رفضه إن سيد وجي حرام قال البخاري ولا يتابع عليه هذا الحديث رواه كما ذكر أحمد وأبو داود سكت عليه أبو داود وسكت عليه المنذي والقاعدة إذا سكت أبو داود فهو يرى اقتضى التحسين والتصحيح والمنذي اللي سكت بمختصر على أبي داود فهو يقتصد الصحيح دائما لكن الحديث في محمد بن عبد الله وليس بالقوي وفي حديث نظر والحديث ضعفه البخاري في تاريخه قال لا يصح وضعفه احمد وضعفه النووي وضعفه للبان وهو حديث ضعيف قال ابن قدامى وصيد وج وشجره مباح وهو واد بالطائف قال أصحاب الشافعي هو حرام أو محرم للحديث ولنا أن الأصل الإباحة والحديث ضعيف ومضعفه أحمد ذكره أبو بكر الخلال في كتاب العلم فعند الشافعي أن هذا حرم أنه حرم له أحكام الحرم لكن الحديث ضعيف لعل الشافعي لم يبلغه ضعف الحديث والله أعلى مصر الله وسلم مبارك على رسول الله <تصفيق> <تصفيق> هذا سائل نقول ما حكم تنفير الأولاد للحمام في الحرم ما حكم تنفير الأولاد للحمام في الحرم الصغار ينبغي يعلم الأولاد مثل ما يرون الآن ان بعض الناس يترك أولاده ينفرون حمام الحرام ينبغي إن يعلم الناس في هذا أن الحرم ح ح ح حمام الحرام وكل ما فيه أنه ماذا محترم ويقال أن من الأدب أن لا تتعرضه بل ذكر الفقهاء أنه يسلك طريقا غير الطريق الذي يكون فيه ماذا لتكون فيه الدواب التي نهين عن, عن تنفيره هذا ينبغي أن يعلمه يعني وقد يقال أن رمي الأطفال عليه قد يقال أن هذا من التنفير فينبغي على الولي ماذا منعه مثل هذا الأمر حرست أن أقرأ حديث وادي وج وقت به يعني دائما ينبغي للإنسان أن يفطن لبعض المسائل لو تخيل لو بدأنا الدرس القادم بهذا الحديث وسمعه وسامع ثم خرج فتبقى في, يدي في, ماذا؟ في ذهنه الروايه الضعيفة وإذا كحيرا أحرص أن لا تقرأ الروايه الضعيفة في أول الدرس جيت أو أنبه مباشرة على ضعفها الناس قد يعلق في ذهنهم ماذا في ذهنهم الضائف قد يعلق الحديث الضائف في ذهنهم باقي شيء هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من مات في المدينة ولو لم يكن من سكانها أو أنه مخصوصا بساكنها يرغب في سكن المدينة جاءت الأحاديث في قال لكم من استطاع منكم أي موت في المدينة حتى لو كان في آخر عمره سكنها زمنا ثم مات فكما ذكرها للعلم يرجع أن يكون له هذا ماذا ترجع أن تكون له هذه الشفاء وهذا يدل على من سكن المدينة ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله يحرصون على أن يكون, ماذا؟ أن يكون آخر سكنهم ماذا في المدينة أن يكون آخر سكنهم مدينة وروي عن احمد رحمه الله منصوص قوله يعني أي كيف لنا السكنه بمكة كيف لنا السكنه بمكة لأن أحمد كان يفضل ماذا يفضل مكة لكن من قويه أن يموت بالمدينة كما قال النبي السلام ماذا في المدينة وإذاك بعض المشايخ ممن يعني حضرناهم كان يقول الإنسان في شباب يسكن مكة فإذا ضعف استحب له أن يسكن ماذا أن يسكن مدينة لعله يتحقق فيه ماذا قول النبي أن يموت ماذا أن يموت بمكة بماذا أن يموت بالمدينة نعم. ما حكم اللقطه لو كانت مما لا تتبعه أو تتبعها همة الناس الأصل في لقطه الحرم أن تترك ولقطة المدينة حتى لو كانت ماذا مما لا تتبعه همة أوساط الناس فإنها لا تلتقط هذا الأصل لكن لو قيل أنها من التافه جيت من العلم يقول على العموم لقطة الحرم عامة يدخل فيها التافه وغير التافه وما تتبعه همة الناس أو لا تتبعه وهذا الأقرب حقيقة فإن الأحدث جاءت ماذا جاءت عامة جاءت عامة في النهي عن اللقطة مطلقا لو رأى الإنسان الرياء مثلا فإنه لا يلتقط لو رأى مثلا السوت أو الحزام أو شيء فالأولى لا يلت أن يتركه نعم متى يكون مفهوم العدد حجة ومتى لا يكون حجة؟ اختلف العلماء في مفهوم العدد هل هو حجة أو ليس بحجة جيد؟ الحين في لا يرون الاحتجاج بالمفاهيم أصلاً ومنها مفهوم مفهوم ماذا؟ مفهوم العدد لكن الجمهور يرون من السوريين يرون احتجاج ماذا؟ مفهوم العدد ومما يستثنونه مما مفهوم العدد أمرين أولًا ما يدل على ماذا؟ المبالغة كصيغ العقود عشرة وعشرين في الغالب أنها لا ليست ماذا؟ ليست مقصوده في الغالب إلا ما دل الدليل على انها مقصوده الثاني اذا كان العدد المراد به التكثير او التقليل أو ماذا او أنه خرج مخرج العد ما نقول مبالغه مخرج العد فانه ماذا فان اصله النوع الحجفي مثلا اربعه من كنا في كان منافقا في رواية ثلاث من كنا في كان منافقا هل هذه الاربعه فقط هي صفات المنافقين لا هناك صفات اخرى اذا فالأربع هنا المراد منها ماذا ليس المراد انها مقصوده وان غيرها لا يدخل في النفاق وانما المراد منها العد اراد بها النبي صلى الله عليه وسلم العد لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظل الله في ظله جاء في بعض الروايات ان الله يظل غير هؤلاء جيد اذا مفهوم العدد هنا ماذا غير مقصود لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز قبل ذلك تلك عشره كامله في أن الذي لم يجد الهدي يصوم عشرة كامله سبعه في ماذا ثلاثه في الحج وسبعين درجه أهله هنا ماذا مفهوم العدد حجه ومعتبر ولا يجوز ان ينقص عن عشرة ولا يجب عليه أن يزيد عن, عن عشرة واضح قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعدة تسعين وعشرين فدليل على أنه لا يجوز أن ينقص الشهر عن كم في صوم رمضان عن تسعين وعشرين قول النبي صلى الله عليه وسلم في إيجابه في, يعني في مثلا طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وسعى سبعان هذا مقصود العدد له مفهوم وأنه لا يجوز زيادة على سبعه ولا يجوز أن عن ماذا عن سبعة جيد أحيانا يأتي الحديث بالذكر ضحى النبي بكبشين هل يمنع أن يضحى بأكثر لا هل يضحى بأقل نعم يضحى بأقل فليس... فليس الحديث ماذا مقصود. نعم في رسالة بعنوان مفهوم العدد تطبيقات في رسالة ما تستيراظنا في جامعة من القرآن ياك مولاه خير السّلّي <سؤال> جلّك اجتماع اجتماع المرحوم بعد ويتفرّق الصومة ولا يجعل معنا ولا فينا شقي ولا محروم الله منك تحب الأفّو فعفو أن الله منك تحب الأفّو فعفو أن الله مغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سرنا وما لنا وما أنت على مباهي منه اللهم